اللهم صل وسلم وبارك على غالي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي المبسوط في الوجود كرمه واحسانه تعالى مجد وعدم شانه خلق الخلق لحكمه وطوى عليها علمه وبسط لهم من فائد المنه ما جرت به في أقداره القسمة فأرسل إليهم أشرف خلقه وجل عبيده رحمة تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المهبوب فانتشرت آثار شرفه في من الشهادة والغيوب فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان وظهرت في هيكل محمود فتعطرت بوجودها اكناف الوجود وترزت برد العوالم بطراز التكريم